ا ل حمد الشاكرين الذاكرين و أ ص ل ي و أ س ل م على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن به مهتدى عباد الله يقيني أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم كتاب معجز و ر س ا ل ة خ ا ل د ة ح و ة ا ل أ خ ب ا ر ا ل ص ا د ق ة والقصص المفيد و ا ل أ ح ك ا م ا ل ر ا س خ ة لو أ خ ذ به المسلمين عزوا ولو حكموا به عدلوا ولو قالوا به صدقوا ومن أ ص د ق من الله قيلا ومن أ ص د ق من الله حديثا و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك الكتاب بالحق مهيمنا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أ ن ز ل الله ولا تتبع اهواءهم و إ ن هذا ا ل ق ر آ ن فيه من القصص المفيد وفيه من الدروس والعبر ما ينبغي أ ن تستلهمه ا ل أ م ة و أ ن تستفيده و إ ن القصص والنفوس تميل إ ل ى ا ل ق ص ة وتستهويها الروايات حكى ا ل ق ر آ ن ج م ل ة من القصص ولكنها ك أ ن ه ا تشخص واقعنا وتحكي مشاكلنا وتحل معضلاتنا لقد كان في قصصهم ع ب ر ة ل أ و ل ي ا ل أ ل ب ا ب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون فاقصص القصص لعلهم يتفكرون واليوم أ ر ي د أ ن أ س ل ط ا ل أ ض و ا ء على ق ص ة من أ ع ظ م قصص ا ل ق ر آ ن و أ ج ل ه ا و أ ك ث ر ه ا ذكرا إ ن ه ا ق ص ة موسى عليه السلام مع فرعون و إ ن هذه ا ل ق ص ة ترددت في ا ل ق ر آ ن كثيرا حتى قال أ ه ل التفسير كاد ا ل ق ر آ ن أ ن يكون موسى إ ن ك لن تفتح س و ر ة من السور إ ل ا وتجد في ثنايا وحنايا ا ل ق ر آ ن ق ص ة موسى مع فرعون ومع بني إ س ر ا ئ ي ل و إ ن ا ل ق ر آ ن يقال أ ن ه أقر أنه كتاب آ خ ر الزمان فكيف يستغرقنا بالقصص ومن هنا يكون ا ل إ ع ج ا ز أ ن ا ل ق ر آ ن حكى عن بني إ س ر ا ئ ي ل في ف ت ر ة لم تكن لبني إ س ر ا ئ ي ل م ك ا ن ة ولكن الآن العالم كله يتحكم فيه اليهود من خلال ما يملكون من وسائل إ ع ل ا م و أ م و ا ل كلما أ و ق د و ا نارا للحرب أ ط ف أ ه ا الله ويسعون في ا ل أ ر ض فسادا والله لا يحب المفسدين من هو موسى عليه السلام هو موسى بن عمران ا بن ق ا ه ا بن عازر ا بن لاوى ابن يعقوب ابن إ س ح ا ق ابن إ ب ر ا ه ي م على رسل و الله ورسولنا أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و أ ز ك ى التسليم ولد موسى عليه السلام في ظل أ ج و ا ء من الطغيان و أ ج و ا ء من الفساد ان فرعون ع ل ى في ا ل أ ر ض وجعل أ ه ل ه ا ش ي ع ة أ ي قسم الناس من أ ج ل أ ن يسهل عليه ح ك م ه وبالتالي كثير من م ل ن ينتهج ا ل ف ر ع و ن ي ة والمهم في قصص ا ل ق ر آ ن أ ن نعلم أ ن ا ل ف ر ع و ن ي ة نهج ومسلك وخلق وكثير من الناس يتشبث ويت ويتصف ب أ خ ل ا ق فرعون في عصرنا ولو أ ن ي ذكرت لك ا ل أ ل ف ا ظ وعبارات فرعون ت ت أ ك د أ ن هنالك من يتمثل بفرعون إ ن فرعون ع ل ى في ا ل أ ر ض وجعل أ ه ل ه ا ش ي ع ة قسمهم ليستغرقهم الجهل ومن أ ج ل أ ن يستمر طغيانه ع ل ى في ا ل أ ر ض وجعل أ ه ل ه ا ش ي ع ة يذبح أ ب ن ا ء ه م ويستحيي نساءهم إ ن ه كان من المفسدين وفرعون علم أ ن فتن من بني إ س ر ا ئ ي ل سيقضى ملكه على يده فجعل يقتل ا ل أ ب ن ا ء من الذكور و ي س ت ح ي النساء أ ن يترك النساء بلا قتل وكان, وكان وكان بنو اسرائيل هم الخدام في بيوت ا ل أ ق ب ا ء المصريين في مصر آ ن ذ ا ك وبالتالي لما عدم الرجال وقل الخدام والعمال رجع الملا إ ل ى فرعون فحدثوه ب أ ن يقتل في عام من الذكور و أ ن يتركهم في عام لعل الذين يتركوا يكونوا خداما عند عند ا ل ف ر ا ع ن ة وولد هارون عليه السلام وهو ي ق ب ر موسى في العام الذي فيه العفو وفي العام الذي يقتل فيه اطفال ل أ من الذكور ولد موسى عليه السلام وهنا التحدي وبالتالي يقول الله عز وجل ونريد أ ن نمن على الذين استضعفوا في ا ل أ ر ض فنجعلهم أ ئ م ة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ا ل أ م ر الذي حذروه وخافوه أ ن يخرج فتى من بني اسرائيل يغطى ملك فرعون على يده أ ر ا د الله أ ن يلي فرعون هذا عيانا ترك موسى وقتل فرعون الناس و أ م موسى كانت تخاف على ولدها و أ و ح ي ن ا إ ل ى أ م موسى أ ن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ي أ خ ذ ه عدو لي وعدو له و أ ل ق ي ت عليك م ح ب ة مني ولتصنع على عيني ولقد منلنا عليك م ر ة أ خ ر ى إ ذ أ و ح ي ن ا إ ل ى أ م ك ما يوحى ان ي ق ذ ف ي ه في, التاب... في اليم فليلقه اليم بالساحل ثم بعد ذلك قال أ ل ق ي موسى عليه السلام في التابوت وقع التابوت في يد فرعون هذا تحدي عجيب وهذا يري ا ل أ م ة و أ ه م درس ينبغي أ ن يستفاد أ ن ا ل ع ن ا ي ة ا ل إ ل ه ي ة غ ا ل ب ة و أ ن القدر الرباني م ص ل ط ونافذ و أ ن الله عز وجل سلطانه كبير و أ ن ه على كل شيء قدير يتربى فرعون يقتل ا ل أ ب ن ا ء وبالتالي لما ذهب موسى مع الموج ف أ ص ب ح فؤاد أ م موسى فارغا من كل شيء من الدنيا إ ل ا من هم موسى و إ ن كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين التحدي ا ل أ و ل أ ن موسى ولد في العام الذي يقتل فيه الذكور وولد هارون في العام الذي يترك فيه الذكور و أ ر ا د الله أ ن يكون موسى نبيا وبالتالي حفظه وكلعه ورعاه ونصره وصانه ورفعه و أ ع ل ا ه واصطنعه ولما وصل التابوت إ ل ى آ س ي ا وهي آ س ي ا بنت مزاحم ا بن عبيد ا بن الريان ا بن الوليد والريان ا بن الوليد هو ملك مصر الذي رعى الرؤيه وفسرها له يوسف عليه السلام وقال الملك ا ت و ن ي به استخلصه لنفسي آ س ي ا من سلالته ولذلك كانت ز و ج ة لفرعون مصر انذاك وبالتالي ج ئ بها و أ ل ق ي ت عليك م ح ب ة مني ما ر آ ه أ ح د إ ل ا أ ح ب ه قالت ا م ر أ ة فرعون قره عين لي ولك عسى أ ن ينفعنا أ و نتخذه ولدا وفرعون لانه متكبر قال لها قره عين لك لك اما انا فلا حاجه لي به يعني ممكن احتاج لي طفل هو ملك وعندما عنده من الجنود انت اذا رايت الحديث عن الجنود ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين لفرعون جنود وكثير من الناس يغره عسكره واجهزته وجنوده ولا يدري ان ا ل أ م ر بيد الله سبحانه وتعالى والله غالب على أ م ر ه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون موسى عليه السلام لما قال فرعون هذا البلاء موكل بالمنطق فعلا قال لها اما أ ن ت فنعم أ م ا أ ن ا فلا ح ا ج ة لي به وقد نفعها في الدنيا ب ا ل ه د ا ي ة وفي ا ل آ خ ر ه ب أ ن دخلت ا ل ج ن ة بسبب اتباع موسى عليه السلام و ت أ ت ي ا ل ع ن ا ي ة ا ل ر ا ب ع ة وحرمنا عليه المراضع من قبل سبحان الله يخذ يخذ ع ن ا ي ة وحفظ إ ل ه ي بعد أ ن أ ل ق ت ه في اليم تتقاذفه ت ت ق ا ذ ف ه ا ل أ م و ا ج إ ذ ا به يصل إ ل ى بيت عدوه الذي يقتل ا ل أ ب ن ا ء ويستحيي النساء إ ن ه كان من المفسدين و إ ن ه كان من العالين و إ ن ه كان من المسرفين كل هذا في فرعون يبقى موسى في بيت فرعون حرمت عليه المرابع قال تعالى و إ ذ تمشي أ خ ت ك فتقول هل أ د ل ك م على أ ه ل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ورددناه إ ل ى أ م ه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أ ن وعد الله حق ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون و ح ر ب ن ا عليه المراضع من قبل إ ذ تمشي أ خ ت ك وفي القصص إ ذ قالت ل أ خ ت ه قصيه فبصرت به عن جنب و أ ي عن بعد ا ل أ ج ن ب البعيد من بعيد لبعيد فبصرت به عن جنب و وفي طه ا ورجعناك إ ل ى أ م ك كي تقر عينها ولا تحزن و إ ذ قتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ثم جئت على قدر يا موسى أ و ل ي س ت هذه ع ن ا ي ة الله وحرمنا عليه المراضع من قبل وبعد هذا ن ش أ موسى عليه السلام واشتد عوده وقوي في بيت فرعون وقد رجع إ ل ى أ م ه ترضعه و ت أ خ ذ عليه الهبات والجوائز و ا ل أ م و ا ل والهدايا ل أ ن ه ا ترضع من تربى في بلاط فرعون وهم لا ي ح ر ف و ن ه إ ل ى أ ن خرج موسى عليه السلام من بصره ل أ ن ه قتل قبطيا لما دخل ا ل س و ق وجد فيه رجلان يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه رجل إ س ر ا ئ ي ل ي ورجل قبطي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه ولم يكن هذا جرما ل أ ن القبطي كان كافرا ولكن موسى قتله بغير إ ذ ن من ربه فقط وبالتالي يعلم أ ن ليس كل كافر يقتل كما هذا فهم كثير من الناس أ ن أ ي كافر يقتل م ب ا ش ر ة ليس كل كافر يقتل كافر وخرج موسى عليه السلام خ ا ئ ف يترقب فلما ورد ماء مدينه وحصلت قصته مع العبد الصالح وبعد أ ن أ ت م عشر سنين ذلك بيني وبينك أ ي م ن أ ج ل ي ن قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل وخرج موسى من م د ي ا على قدر في الصحراء و إ ذ قال موسى ل أ ه ل ه أ م ك ث و ا إ ن ي انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس أ و أ ج د على النار هدى فلما أ ت ا ه ا نودي يا موسى إ ن ي أ ن ا ربك فاخلع نعليك إ ن ك بالوادي المقدس طوى يوجد وادي في صحراء سيناء يسمى بوادي طوى و أ ن ا اخترتك فاستمع لما يوحى لما ر أ ى موسى عليه السلام النار هيئته كان جائعا وكان الظلام دامسا وكان البرد قارسا وكان موسى عليه السلام يلبس لعن من جلد وكانت ثيابه باليه لكن الله إ ذ ا أ ر ا د أ ن يختار ر س ا ل ة والله أ ع ل م حيث يجعل رسالته وبالتالي أ ع د ا ء ا ل أ ن ب ي ا ء على مر الدهور والازمان ج ه ل ل أ ن ه م يظنون أ ن ا ل ح ي ا ة مظاهر وماديات وبالتالي الصحفي الدنماركي لما سئل عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال أ ن ا لا أ ع ر ف ش ي ء عن محمد أ م لم يعرفوا رسولهم أ م هم له منكرون حق لهم الا يعرفوه ل أ ن ه م في م د ن ي ة غ ا ر ق ة و م ا د ي ة ز ا ئ ف ة و ح ي ا ة تتقلب مظاهرها سوءا و إ ل ح ا د ا وانحلالا وبالتالي أ م لم يعرفوا رسولهم وبالتالي فهم له منكرون إ ن الذي لا يعرفك ينكرك و ا ل إ ن س ا ن عدو ما يجهل وقد اعترف هذا الصحفي أ ن ه لا يعرف عن ح ي ا ة محمد شيئا وبالتالي موسى عليه السلام كان ب س ي ط في مظهره ولكن الله كلمه إ ن ن ي أ ن ا الله لا إ ل ه إ ل ا أ ن ا و أ ق ن ا ل ص ل ا م يمكن ا ل س ا ع ة آتية أ ك ا د أ خ ف ي ه ا ل ت ج ز ى ك ل نفس ب م ا ت س ع ى ف ل ا ي ص د ن ك ع ن ه ا من لا ي ؤ م ن ب ه ا و ا ت ب ع ه و ا ه ف ت ر ا و م ا ت ل ك ب ي م ي ن ك ي ا م و س ى ل م ا اختار ا ل ل ه م و س ى ك ا ن ب س ي ط في ه ي ئ ن ه ك ا ن ب س ي ط في ش ك ل ه و ل ك ن ا ل ل ه يختص ا برحمته من يشاء الله يصطفي من ا ل م ل ا ئ ك ة رسلا ومن الناس وخوطب موسى و أ ل ق ى عصاه فلما ر آ ه ا تهتز ك أ ن ه ا جان و ل ا مدبرا ولم يعقب يا موسى إ ن ه لا يخاف لدي المرسلون يا موسى أ ق ب ل ولا تخف والعصا استحالت إ ل ى ثعبان عظيم مع عظمه؟ يهتز ب س ر ع ة ك أ ن ه ا جان والجان يضرب به المثل في ا ل س ر ع ة يقول لك لقيتهم شغالين شغل الجن يعني بنوا البيت ب س ر ع ة يقول لك شغالين شغل الجن الجن يضرب به المثل في ا ل س ر ع ة فلما راها تهتز ك أ ن ه ا جان ك أ ن ه ا جان و ل ا م ذ ب ر ا ولم يعقب و أ ر ا ه الله ا ل آ ي ا ت و أ م ر ه أ ن يذهب إ ل ى فرعون اذهب إ ل ى فرعون إ ن ه طغى قال رب اشرح لي صدري وموسى تكلم مع الله م ب ا ش ر ة وكلم الله موسى تكليما وهذه رفعه ما بعدها رفعه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 ونذكرك كثيرا إ ن ك كنت بنا بصيرا قال قد أ و ت ي ت سؤلك يا موسى اذهبا الى فرعون إ ن ه طغى وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أ و يخشى ق ا ل ربنا إ ن ا نخاف أ ن يفرط علينا أ و أ ن ي ض غ ى قال كلا إ ن ن ي معكما أ س م ع و أ ر ى شيء حجيب والله ق ص ة موسى تعيد ا ل ث ق ة للنفوس ب أ ن لهذا الكون رب يحكمه ل أ ن كثير من الناس اهتزت ثقتهم فظنوا أ ن ا ل أ م ر بيد أ م ر ي ك ا والكفار يفعلون ما يريدون وربك فعال لما يريد سبحانك ربي موسى عليه السلام سوف يذهب ل ى فرعون والغريب ان موسى ذهب لوحده قومه مستضعفون وما آ م ن لموسى إ ل ا ذ ر ي ة من قومه على خوف من فرعون وملئه يعني حتى م ن إ س ر ا ئ ي ل لم يتعاطفوا مع موسى وقف موسى أ م ا م فرعون في بلاقه وفرعون يمتلك من الحكم والملك ما يمتلك ولم يستطيع فرعون أ ن يمس موسى بشعره لقد أ ر س ل ن ا موسى ب آ ي ا ت ن ا وسلطان مبين كان معه من الله سلطان كان فرعون يقول ذروني أقتل تشفد موسى ومن معه م اقتل ت و يقول ا ذروني أقتل لك أقتل موسى ومن معه الله لانه يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ن يكون هناك ش خ ي م ك ل ان ي ب ا ن ه ا ك شخص يمكن ان ك و ن هناك ش خ ي ن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك ش خ ي م ن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك ش ي م ك ان يكون هناك ي م ن ان يكون هناك شخص م ان يكون هناك خ ي م ن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يمكن ان م ك ن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يكون هناك ش ولقد ارسلنا موسى ب آ ي ا ت ن ا وسلطان مبين عند سلطان من ربنا لن يصلوا إ ل ي ه وبالتالي إ ن ن ي معكما أ س م ع و أ ر ى ا ل م ت ع ة في الحوار الذي دار بين موسى وبين فرعون م ت ع ة م ت ع ة ع ج ي ب ة لما ذهب موسى إ ل ى فرعون هل أ ت ا ك حديث موسى إ ذ ن د ا ه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إ ل ى فرعون إ ن ه طغى فقل له هل لك إ ل ى أ ن تزكى و أ ه د ي ك إ ل ى ربك فتخشى ف أ ر ا ه ا ل آ ي ة الكبرى فكذب وعصى قال فرعون أ و ل ي س لي ملك مصر وهذه ا ل أ ن ه ا ر تجري من تحتي و إ ن ا فرعون رد بعباره م و ج و د ة في مجتمعات الناس أ م أ ن ا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد ي ب ي أ ن ا أ ح س ن منه وبالتالي ا ل ف ر ع و ن ي ة مذهب فكثير من الناس عندهم تعالي وتكبر في غير محله وبالتالي اقتبسوا من فرعون يقول أ ن ا أ ف ض ل منه ده ان هؤلاء ل ش ر ذ م ة ا ل قليلون تكلم فرعون شوف ع ب ا ر ة فرعون وانهم لنا لغائظون وانا لجميع ا ل حاذرون ف ر ع و نفس قال قل ما ل ي ت ت إليهم إن هؤلاء القليلون وَإِنَّهُمْ هؤلاء لشردمة القليلون لَنَا لَغَائِظُونَ ن ف العبارات صداها يتردد في مجتمعات المسلمين فرعون يقول أ م انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين يضحك ويسخر من موسى وبالتالي إ ذ ا سخر ساخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله له لقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون موسى عليه السلام ضحكوا منه أ م أ ن ا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين و أ ح ي ا ن ا قال له أ ل م نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ا ل آ ن لو في شخص الناس ك ا ن عارفين ماخذه لو ذلك ب د ا ي ة لا يتركه الناس يقول له انت نسيت الزمان داك ولا شنو؟ نسيت معنا دا كلش و ا نسيت و ن القاعده معانا لتعملن فيها خلاص مولان بعدما كملت ك ل ه فيها فيها دا لنا فيه كمان تطلع عمل لنا الله ق ا ل و ا ل ر س و ل ق ا ل توبة م ل ن ا الله و ر ا ل ن ا الله يرسلنا الله يرسلنا ا ل ل ي ل ن ا الله يرسلنا ا ر ل ه يرسلنا الله يرسلنا الله يرسلنا الله يرسلنا الله يرسلنا الله يرسلنا الله ي ر س ن ا و ل ل ه ي د س ل ن ا الله يرسلنا ا ل ت ك ب ر ك ا ن ق ا الله ق ا ل ن ا ل ر س و ل ق ا الله ي ا الله يرسلنا الله ي ر س ل ا ل ل ه يرسلنا ل ل ه يرسلنا ا ل ت ن ي ر ي رايك في كلام الله شنو. و ا ل ر س و ل شيل ن و ش الدخل يو انت كلام الله و ا ل ر س و ل ده ر ا ي ف و ش ن يقولك ل لان الشلال كنت تطلع في الشارع لما يقول لك ب ا ء ا ن ت كنت تطلع في الشارع قال لي آ ي كان ب ل ا ع في الشارع وبيك عالي انت ض د و ى ن ل ر ا ي ق شنو يعني لا ت ق و ل زي فرعون ولا شنو انت فرعون أ ك د ن ا نقول إ ذ ا فرعون لكن في ناس بيشبهوا فرعون بيشبهوا فرعون في حاجات أ ن ا من ربك فينا وليده ولا بست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلتا ياخدمها نفس الكلام نفس أ ن ا زولك نسيت أ ي ا م زمان لمن ن س ي ت ق بل لهم من سيتا اها في شنو كنت مجرم كبير والله ط ع ب علي ه إ ن ت ضد الموضوع دا ولا ش و يعني عشان انا كنت مجرم و ب ج ي زول كويس ك ل ا م ي بقول ما تاخد بيا يعني و ياخد أ ي القرآن ه عجيب غرص وقال موسى قال من ربكما يا موسى شوف الإجابة قال ربنا الذي أ ع ط ى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون ا ل أ و ل ى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى نقاش عجيب لقد ع ل م ت ما أ ن ز ل هؤلاء إ ل ا رب السماوات و ا ل أ ر ض بصائر للناس واني لاظنك لا لا أ يا فرعون مثبورا النقاش مستمر فرعون ل ج أ إ ل ى تزيين باطله وده برضو أم والحديث د ه برضو عن الوطن دائما أ ه ل الطغاه و ا ل ظ ل م ة لما يحاصروا يتكلموا عن ا ل أ ر ض والتراب و ا ل و ح د ة ا ل و ط ن ي ة والكلام الفارغ دا فرعون قال نفس الكلام إ ن هذاننا ساحران يريدان أ ن يخرجاكم من أ ر ض ك م ا ل أ ر ض وتر حساس ب ض ر ب و ا عليها الناس دين من أ ر ض ك م بسعرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى والله أ ن ا استغربت طريقتكم المثلى ا ل آ ن الناس ممكن ي خ ض و ا على خ ص و م ه و ي ش ن ق و ن ي ق و ل ل ن ج د ث و ر ة ي ا خ ذ ا ل ث و ر ة دي منزل شي عن اسلوب بقى ضد ا ل ث و ر ة ي ق و ل لك ضد ا ل ث و ر ة واعداء ا ل ث و ر ة ومعارف ا ل ث و ر ة ي أ خ ذ الثوره شمب ي ق و ل لك ا ل ث و ر ة قال فرعون ما أ ر ي ك م إ ل ا ما أ ر ا ه ناس كتار قالوا الكلام دا ناس كتار سنوريك إ ن ه ا ل ق ر آ ن لما تكلم عن فرعون لم يتكلم عن ح ك م ة ز م ن ي ة إ ن م ا كان يتكلم عن نفس ب ش ر ي ة إ ن س ا ن ي ة تختلج فيها المشاعر ا ل م خ ت ل ف ة من الكبر والتواضع ما أ ر ي ك م إ ل ا ما أ ر ى أ و ل م يقل حكام المسلمين هذا لشعوبهم ما أ ر ي ك م إ ل ا ما أ ر ى وما أ ه د ي ك م إ ل ا سبيل الرشاد فرعون عنده سبيل الرشاد فرعون قال إ ن ي أ خ ا ف أ ن يبدل دينكم أ و أ ن يظهر في ا ل أ ر ض الفساد يا سلام والله ح ا ج ة غ ر ي ب ة ف ر ع ا ن يتكلم عن الفساد يقول لك الفساد والمفسدين والله تقرا كلا فرعون تقول ا ل ق ر آ ن ده حق يعني ذ ا ت ه ك أ ن و مشاكل ا ل ب ش ر ي ة تتكرر ف ر ع ا ن يقول إ ن ي أ خ ا ف أ ن يذروني أ ق ت ل مو موسى ومن معه إ ن ي أ خ ا ف أ ن يبدل دينكم ه وفي دين هو أ ن و دين ب ب د ل و ا د ه قال دينكم وانت ذا الدين ما علمت لكم من إ ل ه غ ي ر أ و ل ي سليم ل ك م ص ر أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ى فحشر فنادى فقال أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ى والله ي خ و ا ن ا ش غ ر ي ن قال أ ن ا بس مستغرب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 متهكمين صار فرعون واعظا فرعون ب ق ى شيخ الفساد والمفسدين ونحن ضد المفسدين و ا ل م ف س د ي ن الذين يريدون أ ن يفعلوا معارف ا ل أ و ت ا ر التي ضرب على فرعون ا ل أ ر ض إ ن هذاننا ساحران يريدان أ ن يخرجاكم من أ ر ض ك م بسحرهما والفساد أ ن يظهر في ا ل أ ر ض الفساد والدين القديم والتمسك به إ ن ي أ خ ا ف أ ن يبدل دينكم إ ن هذه المحاور لا زالت م و ج و د ة واستمر الحوار وقال فرعون للملا الكبراء الذين حوله الا تستمعون ف أ ش ا ر و ا اليه قالوا أ ر ج ه و أ خ ا ه وابعث في المدائن حاشرين ي أ ت و ك بكل سحار عليم من جميع المدائن ج ا ء و ا ب ا ل س ح ر ة فجمع ا ل س ح ر ة لميقات يوم معلوم وقال له فرعون لموسى أ خ ب ر ه أ ن بينه وبينه موعدا لا نخلفه نحن ولا أ ن ت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينه و ايحشر الناس ض ح ا والله الاكيد ياخذ م و ق ف طبعا قالوا بعض الناس قالوا في المدائن ح ا ش ر ي ن من مصر جابوا السحر من د ن ب و ل ا ط ب ع ا في ناس قالوا موسى د ن ب و ل ا و ي ياخي أ موسى ابن عمران ابن قاهر ا بن ع ا ز ر ا بن لاوى بن يعقوب دنقلاوي كفرين أ م ك تكون أ م دنقلاويه قالوا أ م ذات اسمها ي ايا زخط زخت ما عنده ع ل ا ق ة بالدنقل دونجولا. ولا دنقلاوي قالت أ م ك م و س كان قالت في مصر أ م ك كان دنقلاوي و إ ن كان في, في حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وصف موسى ر أ ي ت موسى رجلا طوالا جعدا ك أ ن ه من رجال ش ن و ء جعدا معناها جسم مكرمش جعدا معناها مكرمش جسمه وفيه طول عليه السلام موسى عليه السلام جمع له ا ل س ح ر ة ا ل س ح ر ة قالوا لفرعون أ َ إ ِ ن َّ لنا ََ ل َ أ َ ج ْ ر ً ا إ ِ ن كنا َُّ ن َ ح ْ ل ُ الغالبين ََِِْ قال نعم و َ إ ِ ن ك ُ م ْ إ ِ ذ ا لمن ََِ المقربين َََُِّْ قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فخيل اليهم من سحرهم انها تسعه طبعا المتوقع ان يلقي موسى ع ص تتحول إ ل ى ثعبان مثل تعابيلهم لكن الغريب ف أ ل ق ى موسى عصاه ف إ ذ ا هي تلقف ما ي أ ف ك و ن ع ص ى موسى لقفت جميع العصي والحبال وعادت عصا كما كانت ا ل س ح ر ة أ ص ح ا ب ص ن ع ة ي ع ر ف ا ل س ح ر علموا ا ان ا ل أ م ر ليس سحرا وهذا من المواقف ا ل إ ي م ا ن ي ة ا ل ق و ي ة في ق ص ة موسى عليه السلام ف أ ل ق ي ا ل س ح ر ة سجدا قالوا آ م ن امنا برب و وهاروم س ى الحق وبطل ما كانوا يعملون ل ف برب و وانقلبوا ا هنالك ا ص غ ي وألقي ساجدين ن آمنا قالوا السحرة ر ب موسى وهارون قال آ م ن ت م له قبل أ ن آ ذ ن لكم والله فرعون مجرم ج ر ا م قال ان هذا لمكر مكرتموه في ا ل م د ي ن ة لتخرجوا منها ع ل ه اهلها بيطرب على الشعوب بيجي دين وبيجيوا بيجيفوا على على طلعوكم قلونا الناس حساسة كان الناس أوتر م م ياخي فرعوندا وكافر خطر خطر وكافر كفر بقدره وباهم أشكد بقدر ث لكن يقول ق ل الفريق المصري قالوا ع ل ى ابناء ل أ الفراعنه ي قال و انتصر أ ب ن ا ء ا ل ف ر ا ع ن ة على الكاميرون و ل ش ت و ك د ه ما اعرفك يا اخي ليه أ ب ن ا ء الفراعنه يا ليه اخي كعب, كعب ي ا فرعون ده من السوء بمكان يا خ د أ ب و جهل الرسول قال ع له فرعون هذه ا ل أ م ة يعني نحن ذاتنا فينا فرعون و أ ب و جهل、دا. من السوء والعنان ياخي أ فرعونه دا مجرم بعدين م ش ا ن ا و ر ي ش سلطان ربنا ا ل س ح ر ة فلو قطعن ايديكم و أ ر ج ل ك م من خلاف موسى واقف أ ن ا م س ت غ ن ي ما قدر يهبش موسى دني خير ياخي والله والله ب أ ي د ربنا دا ياخي أ ق ا ل ي و كلا إ ن ن ي معاكما أ س م ع و أ ع ر ى ما بقدر ولقد ارسلنا موسى ب آ ي ا ت ن ا وسلطان مبين الى فرعون وملئه بسلطان والله شكرا ربنا ده بالله ت ل س ح ة و ز ك ا ل س ح ربنا ة حاجة السحرة السحرة وموسى تساوي السحر وخل موسى موسى لم لمساكين ألقى لك خل مرسل كتن أنت دين ده ما نهائي بيقدر يحبش نهائي شفت ايده يدري ي خدت فيه في موسى عليه السلام أ ش ا ن ك كده وموسى ماشيه أ ي ح ا ج ة غير عصايته دي لكن فرعون في قراره نفسه جحدوا بها واستيقنتها أ ن ف س ه م ظلما و ع ل و ة عارف إ ن ه موسى ده خطر يقول حسك ا ن جيت عليه يفك فيني ا ل ع ص ا ي ة دي تقوم تبلعني ذاته فرعون مش ف ر ع و ن خايف ما قادر يمشي على موسى ده نهائيا ل و ق د تعن ى أ ي د ي أ ر ج ل ك م من خلاف ولاصلبنكم أ في جذوع النخل ولتعلمن أ ي ن ا اشد عذابا و أ ب ق ى أ ن ا والله استغربت استغربت جدا ل إ ي م ا ن س ح ر ة إ ي م ا ن د ق ا ئ ق د ق ا ئ ق ما في صار إ ي م ا ن ا راسخا شامخا كالجبال بعض المفسرين قال ب د أ الخوف و ا ل إ ي م ا ن يدب في نفوس ا ل س ح ر ة لما قالوا إ م ا أ ن تلقي و إ م ا أ ن نكون نحن الملقين ده ذاتك ه ل ا م ذ و ن خايف هات ارمي طوالي ما لكش نقولوا ن نرمون ترميتا و ا ت ر م ي تكاوس ا ل م س ك ما ترمي طوالي لكن إ ي م ا ن عجيب قالوا والذي فطرنا لا إ ل ه إ ل ا الله محمد صلى الله عليه وسلم يحتاج ايمان د ذ ا ت ه يا أ خ ي نحن مما الله خ ل ق ن ا م ؤ م ن ي ن عسى زوج كانت ب س و ط ي ن ق ا ل ل ا غير راي غير راي س و ط ي ن بس صوتين بس كان ذو صوتين بغير رايه خلي كهربا. دو كهرباء كما كان دو كهرباء زي ما ب ي ع م ل أ ا ج ه ز ة ا ل أ م ن في الدول ا ل إ س ل ا م ي ة قالوا على ناس أ ض ا ف ر ي ن ق ا ل يعلقوه في ا ل م ر و ح ا س م ه ط ي ا ر ة قامت يعني ذاته ب خ و ف الناس ويرهبون ا ل ن ز ه قالوا والذي فطرنا لن نؤثرك على ما جاءنا ب ذ ل ب ي ن ا ت والذي فاقض ط ر ن ف ما انت قاض إ ن م ا تقضي هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ن ا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أ ك ر ه ت ن ا عليه من السعر والله خير و أ ب ق ى ووعظ فرعون إ ن ه من ي أ ت ي ربه مجرما ف إ ن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ي أ ت ي مؤمنا قد عمل الصالحات ف أ و ل ئ ك لهم الدرجات العلا صمدوا على إ ي م ا ن ه ق ص ة موسى ش ي ق ة وسبب أ ن ه ا ش ي ق ة أ ن الذي حكاها رب العالمين في أ ج ل كتاب وفي أ ف ض ل ر س ا ل ة وهذا يدل على أ ن ا ل ق ر آ ن و أ ن الدين ا ل إ س ل ا م ي يحترم ا ل أ ن ب ي ا ء كافه آ م ن الرسول بما أ ن ز ل إ ل ي ه من ربه والمؤمنون كل آ م ن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أ ح د من رسله نحن نحترم أ ن ب ي ا ء الله ولكن ا ل س ف ر ة من الخلق يعتدون على أ ن ب ي ا ء الله وعلى حرمات الله وبالتالي ق ص ة موسى م م ت ع ة و ش ي ق ة أ س أ ل الله تعالى أ ن يعلمنا ما جهلنا و أ ن يذكرنا ما أ ن س ي ن ا إ ن ه ل ي ذلك والقدر عليه وصلى الله وسلم م ب ا ر ك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه ب د أ ت ا ل ق ص ة تسير نحو نهاياتها بعد أ ن آ م ن ا ل س ح ر ة و ق ت ل و مكث موسى عليه السلام ع ن د ب ع ض ا ل م ف س ر ي ن أ ر ب ع ي ن س ن ة فيها أخذ الله ف ر ع و ن ب ا ل س ي ن ي ن و ن ق ص من ا ل أ م و ا ل والثمرات و ا ل ض ف ا ع والقمم و ا ل ج ر ا د والدم والطوفان آ ي ا ت م ف ص ل ا ت وموسى يمكث مع بني اسرائيل ولم يغير شيء وقال انذاك لبني اسرائيل اجعلوا بيوتكم ق ب ل ا وقالوا قد أ ذ ي ن ا من قبل أ ن ت أ ت ي ن ا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أ ن يهلك عدوكم ويستخلفكم فينظر كيف تعملون وكان موسى ينتظر ا ل إ ذ ن من الله بالخروج من مصر إ ل ى بيت المقدس فالنا الله عز وجل و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى أ ن أ س ر بعبادي إ ن ك م متبعون خرج موسى ببني إ س ر ا ئ ي ل من مصر ف أ ت ب ع و ه م مشرقين ونادى, ونادى فرعون في المدائن حاشرين ث ا ن ي ة ما من فارس إ ل ا وجاء حتى قيل أ ن ه م ربما كانوا أ ل ف أ ل ف معهم م ئ ة أ ل ف خ ي ر بهم كلها سوداء لون واحد وده فيه ر ه ب ة ح س ن لو جاولت أ و ل ا د م د ر س ة كلهم لابسين لبس واحد انت بترى المنظر ده عند وقعي في النفس لكن لو جاولت أ ي زول لابس ح ا ج ة ب ر ا ما ا ر ت ق ع في نفسك كل ا و ر ا د بين خ ي ر لون واحد ة ف أ ت ب ع و ه م مشرقين ربنا قال ف أ خ ر ج ن ا ه م من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك و أ و ر ث ن ا ه ا بني إ س ر ا ئ ي ل ف أ ت ب ع و ه م مشرقين يعني خرجوا من مصر شرقا إ ل ى ا ل صحراء إ ل ى صحراء سيناء واعترضهم بحر اختلف اهل التفسير في البحر هل هو النيل ليس هو النيل هل هو البحر ا ل أ ح م ر الراجح أ ن ه البحر ا ل أ ح م ر لكنه لسان من البحر ا ل أ ح م ر ليتجاوز هذا اللسان يمشي على حسب ما أ م ر ه الله عز وجل واصطدم موسى بالبحر وفرعون ورائه ا ل ق ر آ ن يصور هذا المشهد في عبارات ب ل ي غ ة فلما ت ر ى الجمعان قال أ ص ح ا ب موسى إ ن ا لمدركون يا سلام يوم ان يستشعر ا ل د ا ع ي ة حفظ الله ومعيته له قال كلا إ ن معي ربي س ي ه د ي ا س ت ض م و ا بالماء بحر وفرعون خلفه قال كلا إ ن معي ا ل ل ط ي ف ة لم يقل معنا ل أ ن الله على ا ل ح ق ي ق ة معه هو أ م ا ا ل ب ق ي ة عباره إ ن ا لمدركون تدل على ضعف ا ل إ ي م ا ن واليقين ذلك قال كلا إ ن معي ربي سيهدين ف أ و ح ى الله إ ل ى موسى أ ن ي ض ر ب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وضرب الله لهم في البحر إ ث ن ي عشر طريقا في البحر يبسا لا يخاف موسى دركا ولا يخشى ودخل موسى المفترض فرعون ي اجي ج ي يقف كده يقول الله يا أ خ ي موسى ده على حق العصايه والثعبان والتربه وربيته أ ن ا والمسافه ك ل ه م ا ق د ر ر ض ع و ه ر ض ع ت ه أ م ه ا ل ح ق ي ق ي ة وجتان ي وماقدرت س و ي لي ح ا ج ة والبحر قدامه المفسرين استغربوا جدا اتدخل فرعون البحر د ش ن يعني كان مفروض يقتنع أ ق ل شيء كان ساحر يقول ده ساحر ازود بغتس حجرنا ازود بودينا في شتي ن داخل دا لو عادي يعني بعد س ا ب و دا كله مفروض فرعون ما يخش والله ح ا ج ة محيره ما موسى خشن موسى خ ش ل أ ن ه ضرب البحر بعصايته إ ن ت بدخل شنو كما غبيان ومطرطش ياخي بدخل شنو حقو ت ي ف ك د ه ت ت أ م ل ولو شاء الموبايل ت أ خ ذ لك ص و ر ة بالموبايل وترجع ما في ح ا ج ة بتخليه ت ا خ ش أ ص ل ا لكن في شيء خذلان الله له ربنا اطمس على أ م و ا ل ه م واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب ا ل أ ل ي م قال ابن عباس أ د خ ل فرعون اليم مع ما راى من آ ي ة و م ع ج ز ة باهره نفسه الكافره وسجيته ا ل ف ا ج ر ة ا ل د خ ل نفس الكافره وسجيته ا ل ف ا ج ر ة ولما خرج موسى وقبل أ ن يدخل فرعون أ ر ا د موسى أ ن يضرب بعصاه البحر ث ا ن ي ة قال له ربه اترك البحر رهوا إ ن ه م جلد مغرقون دار ب البحر يرجع ت ا ن ي ربنا قال دم شغلتك أ م شنتك الباقي اللي خلى علينا ودخل فرعون ولما دخل جنود فرعون جميعا أ ط ب ق الله عليهم اليوم يخدع حسك ن حكيتلي خواجات ب ص د ق و ما ناس ما بيعرفوا فجاه ا ل ق ر آ ن ولا بيعرفوا ح ا ج ة بالله في يومنا يا ربنا فتحوا البحر ح ف ت اي ممكن يفتحوا ت ا ن ي تصناموا أغنعتكم يعني ما البحر ده يجري ب س ر ع ة السبعميه وعشرين كيلو متر في الساعه البحر في توسنامي ي جرع سرعته كانت ب س ر ع ة السبعميه وعشرين كيلو متر في الساعه دمرت على, على الشاطئ الف وتسعه وعشرين كيلو متر يعني من هنا لحد ب و ر سودان ده كله انتهى في لمح البصر ربنا يفتح البحر كيف و ا م يفتحون موسى كيف و أ ن ا أصريت أ ق س د الصوت موسى ل أ ن الناس صاروا ماديين شديد فبالتالي لابد أ ن تحدث أ نحدث لانفسنا هزه في عقولنا وتصوراتنا أ ن هنالك أ م و ر جرت في هذا الكون ع ج ي ب ة بالله ف أ ت ب ع و ه م مشرقين لهلاكهم ف أ غ ر ق ن ا ه وجنوده في اليم فاستخف قومه ف أ ط ا ع و ه انهم كانوا قوما فاسقين فلما ع اسفونا انتقمنا منهم وفي آ ي ه فاخذناه نكالا فأخذ فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى فان في ذلك ل ع ب ر ة لمن يخشى والله شيء عجيب أ غ ر ق فرعون وفرعون في الغرق الحديث في ا ل ص الجامع الصغير قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو ر أ ي ت ن ي و أ ن ا أ خ و ض بجناحي في البحر أ خ ر ج الطين ة أ د س ه في فم فرعون حتى لا ينطق ا ل ش ه ا د ة فتدركه ر ح م ة الله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 فاليوم ننجيك ببدنك ولتكون لمن خلفك آ ي ة و إ ن كثيرا من الناس عن آ ي ا ت ن ا لغافلون والله شيء عجيب طلع فرعون بجسده أ ش ا ن ما يقولوا ا ل ب ك ي ة الفضل يقول فرعون مشى ويجي ب راجع كما يقول ا ل ر ا ف ض ة و أ ه ل ك فرعون في يوم عاشوراء وكان ذلك في يوم العاشر من محرم قبل سنين ط و ي ل ة لا يعلم مداها ولا يعلم عددها إ ل ا الله جل جلاله ونحن أ و ل ا بموسى منهم ولذلك نصوم ع ا ش ر ا ء ا ل ب ا ر ح ة في مثل هذا اليوم أ ه ل ك الله فيه أ ع ظ م ط غ ي ه والدروس ا ل م س ت ف ا د ة أ ن عواقب الطاغين و أ ن نهايات المفسدين و ا ض ح ة إ ن في ذلك ل ع ب ر ة لمن يخشى سلفا ل ل آ خ ر ي ن تركه الله ع ل ا م ة للناس ثانيا جلد وصبر ا ل و ق و ة ا ل أ ن ب ي ا ء في الحق اخي موسى ده والله قوي قوي ق و ة ش د ي د ة جلد و ق و ة ا ل أ ن ب ي ا ء في الحق ثالثا أ ن النجاح و الأو... أ ن آ خ ر ا ل أ م ر يفرح فيه أهل الإيمان والتقوى. أن اهل ل والتقوى إ ي م ا ن أن أ ا ل إ ي م ا ن والتقوى هم الذين يفرحون في ا ل آ خ ر و أ ن ا ل ع ا ق ب ة للمتقين و ا ل ع ا ق ب ة للتقوى وهذا يحتاج إ ل ى يقين و إ ل ى صبر و إ ل ى جلد والفائده الرابعه ان ا ل ف ر ع و ن ي ة مذهب ومسلك وخلق يتردد عشرات المرات ومئات المرات على أ ل س ن ة الناس وموجود في مجتمعاتنا كنهج وسلوك تعاليا وتكبرا و إ ف س ا د ا وظلما وبطشا و إ ن ف ر ا ع ن ة عصرنا شارون والله شارون ده والله آ ي ة بلا شارون ده ب ي س م ه و ب ي ح ت ب ر و ن ي و ي ع ت ب ل و ن ي ا خ و ف ه ا ح ت ى أ م ر ي ك ا أ م ر ي و ي ع ص ه ي و ن ي ة و ي ق ا ع ت خ ذ و ه ا أ م ر ي و ي ع ص ه ي و ن ي ة ده كل ع ش ر ي ن ع م ل ي ة ف ت ح ر ا س ه و ق ف الدم ب ي ت و ق ف ه ي ن ت دماء ب ر و ن ي ويعتبروني زي فرعون فاليوم ننجيك ببدنك بس, بس راقد كده قالك اي خليك راقد كويس وما يقدر يعمل اي ح ا ج ة ي ج ي ب خبر قال حرك صباعه قال بس لما نحرك صباعه ي ج ي ب خبر فاليوم ننجيك ببدنك يا فرعون عصرنا يا مجرم يا, سفاك. يا سفاح أ ت ظ ن أ ن الكون خلي ء من إ ل ه يحكمه ورب يدبر أ م ر ه قائر فوق عباده فاليوم ننجيك ببدنك ولتكون لمن خلفك آية خل و س ايه ئ ل الإعلام كل ولكن و ل ما ن ولكن خلفك آية م في ز ح ي ؤ م ن و إ ن كثيرا من الناس عن آ ي ا ت ن ا لغافلون فرعون صغير شارون فرعون كبير وده فرعون أ ص غ ر منه ش و ي ة سفاحين وسفاكين يحتلوا ديار المسلمين وينتهكوا اراضيها يا أ خ ي ا ل ف ر ع و ن ي ة م و ج و د ة عشان ما تقول دي ق ص ة ق د ي م ة و ا ل ق ص ة انتهت ولان ما انهم على القصص ا ل ق ص ة أ ق س م بالله مش دي ق ص ة فرعون م ع م و س ى ت ق ر ي ب ا يكون ع ن د ا ث لا ث تعرف ل ل ه ك أ ن ه ا حاضرة اليوم وداعي عجاز ا ل ق ر آ ن تجرج السطموسه مع فرعون عشرين م ر ة ك إ ن ك ل أ و ل م ر ة تسمع بها و ك أ ن ك ما سمعت بها من ذ قبل وكل يوم تتفجر فيها معاني وفوائد وعبر ودروس يمكن أ ن تستفيد منها ا ل أ م ه أ س أ ل الله تعالى أ ن يرد الجميع إ ل ي ه ر د جميلا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ب أ س م ا ئ ك الحسنى وصفاتك العلى وبعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق و ب أ ن ك أ ن ت الله لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ ه ل ك ت فرعون و أ ن ج ي ت موسى اللهم أ ه ل ك كل من طغى وتجبر من ا ل ك ف ر ة والمجرمين والسفاكين و م ص ا ص الدماء اللهم من أ ر ا د إ س ل ا م ن ا ومسلمين ا ونبيك بسوء وكتابنا بسوء اللهم أ ر ن ا فيه عجائب قدرتك يا من أ ن ج ي ت موسى و أ ه ل ك ت فرعون أ ه ل ك فراعنه عصرنا كما أ ه ل ك ت فرعون موسى يا رب العالمين اللهم يا مولانا ويا إ ل ه ن ا ويا سيدنا ويا خالقنا ويا رازقنا من أ ر ا د الاسلام والمسلمين بسوء اللهم فاجعل تدبيره و تدميره يا رب العالمين اللهم إ ن اليهود طغوا و ت ج ب ر و ا اللهم ف أ ر ن ا فيهم يوما أ س و د ا كيوم فرعون وهامانا و أ ب ي بن خلف يا من لا يعجزك شيء اللهم ارحمنا إ ن ا الى رحمتك فقراء واغننا بها عن رحمه من سواك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا